والذين يكلزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشره بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها وقوما كنتم تكنزون ان عده الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربع حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيه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 كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا يَضِلُّ بِالَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ 124. والله لا يهدي القوم الكافرين 125. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا لكم انفروا في سبيل الله اتفاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع 124. إلا, إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما 125. ويستبدل قوما غيركم ولا تضروا شيئا 126. الله على كل شيء قدير 127. إلا صروا فقد نصر الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينه عليه وانيده بجنود لم تر وَجَعْلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلًا وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إنفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إنكم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 والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأمواله 112. والله عليم بالمتقين 113. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون